بل قالوا أبغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون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 وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منا يركضون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 الارض هم ينشرون لو كان فيه ما إلا الله لفسدت فسبحان الله فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسال عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة كل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون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 فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كان تارت قنف فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَاً تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهِ نها روا الشمس والقمر كلٌ في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفَإِنْ مَتَفَهُّمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةَ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً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 يُصْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَفْضَلَ أَنقُصَ وَمَنْ أَتْرَا فِيهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولا ان مسهم من عذاب ربك ليقولوا يا ويلنا ظالمين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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْقُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّا بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ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 أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروه آلهتكم إن كنتم فاعين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَافِلَهُ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ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 وَنُوحًا إِذْنَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَا مُوسَىٰ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءَ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْفِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنْنَا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَا هَذَا سُلَيْمَانَ وَكُلٌّ أَتَيْنَا حُكْمَ وَعِلْمًا وسخرنا مع ذاود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون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 وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإبريس وذلكفل كل من الصابرين وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُّونِ إِذْ ذَابَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إله إِلَّا وبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين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 إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهابا وكانوا لنا خاشعين. والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين.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 إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون وقد ترى الوعد الحق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 اننكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم ما انتم لها واردون لو كان هؤلاء الها ثم ما وردوا وكل فيها خالي لهم في غزف لهم في غزف وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعود لا يسمعون حسيسها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 يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين